فِسَمَاءٍ آيَةٌ فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ عَذَابٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين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 رَبّمُ سَوهَهُ قالَالَ آمماتُمْ لَ قَلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِهُ لَ بكُمَُّ عََّمَكُ الصِحرَ فَلَ سَوْفَ تَرْلَمُ لَقَطِعَأَ عيدَكُمْ وَأَجُلَكُمْ مِن خلِلَافِ وَلَ أُصَلّبًاكُمْ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 وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ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 فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِثْقٍ كَفَّهُ قَوْدٌ لَّعِيمٌ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَوَلُّ لَثَعَاكِفِينَ قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَفْعُونَ لَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ 124. أنتم وآباؤكم الأقدمون 125. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 126. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يقعمني ويسقين وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَقْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقُنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ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 إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ تَصْرُونَكُمْ او يَنْتَصِرُون فكَبَكِبُوا فيها هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وَهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ تالله إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اغْنُ سَوْءَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا نُؤْمِنُ لَكَ وَنَتَّبِعُكَ إِلَى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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فَتَّقُ اللهه وَأَطعون وَماَا أَسْأَلُكُمْ عليهلَيْهِ مِنْ أَجٍِ إن أَجرِْيَ إِلَّا على رَبِّ العالممِين تَبنونَ بِكُّرغٍ آيَةَ تَعْبَثون وَتَاتَّخِذُونَ مَصْوانِ على عَكُم تَخْلدُون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيوب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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع وَنَخل قهَا غ وَتَنْحتُونَ مِنَ الجِبالَِ بُوتَ خَرم فَتَّقُ الله وَأَطِرُون وَلَا تُقِرُ أَمرَمُسْرِف الذيذينَ يُكسِدَ فِي الأبضّ وَل يُسْنِحون قالون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 إِن فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَقَرُهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 مطر فساء مطر المنذرين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك ل هو العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين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 وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبقسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنْكَلٌ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُ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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنين ائ وَلَونَ الزَّلنهُ على بَعض الأعجمين فَقَرَأهُ عَلَهِم م كانَوا بِهِ مُؤمنِنين كَذَلكَ سَلَنَو فيِي قُل بالِالمُجرِمين لا يُؤمنِنونَ بِه حتىَ يَرَعَذاَابَ الألم فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينًا ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ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 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا سَوَّكْتَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغامون. أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ